فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ خَيْرٍ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لا يقولنها ذلِي وَمَا أظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجَعَتْ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ الْحُسْنَ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُلِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَظِيمٍ